الكرام. نسال الله جلفه ولان يتقبل منهم منكم صلاح الامل مازلنا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان ما فالز طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا بلغنا الى سوره الطلاق نفتتح الان سوره الطلاق نسال الله ان لنا اتمام قال الله جلفه يا ايها الذين امنوا اذا طلقتوا من نساء الطلقونا ليدتين وحصل عدا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا اخرجنا إلا يأتينا بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره سورة الطلاق سورة مدنية ولذلك فيها الأحكام تتكلم على الأحكام أحكام الطلاق وأحكام العدة وأحكام الرجعة فطابع القرآن المدني عليها ظاهر قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت من نساء هذه افتتاح هذه السورة منفذ أصولي عظيم جدا عند علماء الأصول هو أن خطاب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع أمتي أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع فرق العمل معتم من السورة الماضية تجميع سورة التغابن هذه السورة يعني. سورة التغاون انتهت جمعت الله فاكبر واذا الله عنك بشمن دسا الله يرضى عنك أبا جانز أحسناتك ونسأل الله للفعل أن جاء ذلك خلاص الوجه الله الكريم الله لا أدم علينا هذا الخير طيب جزاكم الله خيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتوا من نساء فطلقوا هن يا أيها الذين آمنوا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب خطاب له والخطاب له خطاب للامه باسرها وهذه في هذا الاعلان الاحكام التي التي تقدر على النبي صلى الله عليه وسلم هي على الامه باسرها واذا ايضا بالعكس في هذا الباب اصوليا كما قال علماءنا الخطاب الذي يتوجه للأمة فإن النبي ينزل تحته الخطاب الذي يتوجه للأمة فالنبي ينزل تحته أيضا في هذا الباب قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتوا من النساء فطلقواهن لعدتهن سبب نزول هذه الآياء قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفص رضي الله عنها وأرضاه والحديث كمان أيضا يعني فيه بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فلما ذهبت إلى, إلى أهلها أنزل الله جل وعلا يا نبي إذا تركنا سأفتلقنا لعدة إينا وحصل إينا واتقوا الله ربكم لا تخرجوا من بيته ولا يخرجنا إلا يأتينا بحشن مبيلة والله لعل الإفساح يكون في الليل على النت الإخوة كنت يعني أريد أننا الساعة أربعة ربعة أكون معهم ما قال ليس خبر في الباب لكن هنا في قولهن إن شاء الله يكون عندي يعني بإذن الله قال يا أيها النبي إذا طلقت من نساء فطلق حفصة فقيل له ردها جاء جبريل فقال ردها إن حفصة صوام قوانا ردها فإن حفصة صوام قوانا وأوحى الله إليه أنها زوجتك في الدنيا وفي الآخر الله نخاش وحمد أحسن الله عليك. نعم قال الربداء فانها صوامة قوامة وأيضا وايضا ورد قال البخاري عن عبد الله بن عمر طلق امراته امراة له وهي حائض حاتكنها حائضا فذهب عمر الخطاب رضي الله عنه رضي استفتي النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تضايق من فعله فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيث فتطهر فإن بدله أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر, الله أمر بها الله عز وجل هكذا رأى البخاري وقد راه في موضع من كتابي أيضا قال في تلك العدة أمر الله أن ينقى لها النساء يعني العدة التي, التي تبتدئها المرأة حين يعني هذا في قبل العدة يعني في مبتدأ العدة التي تبتدئها المرأة من طلاق زوجها لأن تعلمون وأن المرأة المعتدة تكون معتدة من طلاق أو من موت وأيضاً معتدة تكون ح أيضاً أو أو حائلاً أو حاملاً حائضاً أو يائسة أو صغيرة هذه العدد بأساليها تكون على ذلك عليكم السلام وبركاته, وبركاته وعليكم جزاك الله خير نعم وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجعها إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال الله عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقت من نساء فطلقهن عدتهن يعني في قبل عدتهن و ايضا قرأ ابن عمر قرأ بن قال ان النبي قرأها يا ايها النبي اذا طلقت من نساء فطلقهن في قبول عده قد يكون كما قلنا القراءه تفسيريه في هذا الباب وقال عبد الله بن عمر في قوله تعالى فطلقوا في عد فطلقوا لنا قال الطهر غير الجماع الطهر غير الجماع هنا يتمسك العلماء في هذا الباب على الطلاق أن الطلاق ينقسم قسم إلى قسمين طلاق بدعي وطلاق سنني فالطلاق البدعي هو أن يطلقها أن يطلقها في الحيض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر وهذه فيها دلائل أنه أتا أمرا منكرا ينكر عليه الطلاق في الحيض أو الطلاق في تهر جامعها فيه هذا كل الطلق, الطلق البداية أن يطلقها في الحيض أو في طلق جامعها فيه لأن النبي قال مرضو فليراجع لأنه طلق في حيض مرضو فليراجع ثم, لي، ثم يمسك حتى تحيد ثم تطهر ثم, ثم تطهر قال،, قال فإن شاء إن شاء أمسكها وإنشاء شاء طلق يعني طلق في هذا الطهر الذي تبين الطهر فيه وعلم أنها ليست حاملا فقال إذا هذه العدة التي أمر الله بها أن يطلقها في طهر لم يجعل أو يطلقها في حيد, حيد قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت من نساء يا أيها النبي وناده به بالنبوة ولذلك قلنا بأن الله على أيضا هذه فيها شرف كان سنبين للنبي صلى الله عليه وسلم عند نداءه فإذا الطلاق طلاق صني أو طلاق بدعي طلاق صني أن يطلق في طهر لم يجامع فيه أن يطلقها في طفر لم يجامعها فيه خال طفر غير جماع كما قال عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضه والطلاق الصني أن يطلقها في حادن أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه يبقى لنا المرأة اليائسة اليائستة عليك عليكم السلام ورحمة فالمخادر أحسن الله ليك بشرين عن صحتك الآن حافظك ربي أبا الحارث عبد الله أنك إذا أن يتلقا تلقا سنيا العلماء يقولون النساء أصحاب هايدن أو يائسة وصغيرة هل يائسة والصغيرة لا سنه فيها ولا بدعة هل يائسة والصغيرة لا سنة فيها ولا بدعم ما معنى ذلك؟ معنى أن يطلقها وقت مشاء شاء حيث ما شاء لأن الطلاق لليائسة فإنه لا يعضلها والعلة في أنه لا يطلق في حي ديش سيعضلها فإن كانت يائسة أو إن كانت لا تحيد صغيرة فإنه لا سنة فيها ولا بدعة في طلاقها يطلقها وقت مشاعة مشاعة لأنه لا إعضال لأنه لا إعضال يعني يلحق بهذه المرأة صنف آخر ما هو الصنف الذي يلحق باليائسة والصغيرة؟ المبتدا هي هي حامل لأنه هي حاملها هي على هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي الله هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يطول عليها هي هي هي هي هي هي هاتي الرحم فهي لا سن فيها في طلاقها ولا بدعه لا سنة فيها ولا بدعة. لانه هنا لا اعضال لانه لا اعضال لانه لا اعضال والصغيره لعسى طلاقها طلاق سني ليس بدعي نعم وأيضا المرأة نزعة الرحم إذن لا حيد لا حيد ولا حمل فلا حيض ولا حمل إذن صارت ليأسة وصارت أيضا كالصغيرة لا سنة ولا بدعة في طلاقها نعم قال يا أيها النبي إذا طلقت من نساء فطلقهن العدتين وأحصل عدة أي احفظوها وعلموها ابتداء وانتهاء حيث لا مظالم حيث لا مظالم حيث لا لا يظلمها بإطالة العدة ولا وهيأ إذا وهي لا تظلم. لا. طيب قال تعالى ولا لا من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجن من بيوتهن. هنا مسألة عظيمة جدا يبحثها الفقهاء في هذا الباب وهي مسألة السكن والنفقه سكن ونفقه للمرأة المطلقة البائن بيننا كبرى على ثلاثة أقوال. القول الأول لها السكنة والنفقه لعموم الكتاب أسكنه هنا من حيث نعم ليس لها للسكن ولا النفقه نعم لها السكنة دون النفقه الذين قالوا لها سكنة ونفقه على ظهر الكتاب وأن أنفسنا قال أن تطعيمه حطيمت والثالث القول القاطع الجمهور يقول شع الشفيعية والملكية هم يقولون أن لها السكن دون النفقة قالوا أما دون النفقة لحديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبتت طلاقها فبعث إليها بواسق من شعيب يعني أنكرته أنكرته فلما ذهبت فقال صلى الله أخوها قال لها لا سكن لكم علينا ولا نفقة فذهبت مغضبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقالت أن بدت طلاقها قال لا نفقة لك عليه ولا سكنه اذهبي إلى بيت فلانة ثم قال إن يغشوها أصحابنا قال اذهبي إلى, إلى, إلى, إلى بيت ابن أم مكتوب رجل أعمى تغيرين ثيابك دون أن يراك هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لها نفق ولا ولا سكننا وهذا قول حنبلا هو من أقوى الأقوال أما قول احناف لا سكن نفقه لأن عمر الخطاب قال لا لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا تعسنا من هذه اللفظة شازة هو قال هذا هكذا قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري هي لا ندري هذه المرأة نسيت أم أم حافظت أم نسيت وطبعاً مثل هذا لا تؤهم المرأة لفاطمة المطهائس هي الحافظة لحديث لحديث حديث الجساسة أو حديث الكسوف آسف حديث الدجال الطويل حفظته للأمة بأسره فاا فلا يصح أن يقال فيها هذا الكلام الغرض المقصود بأنها رضي الله عنها وأرضها قالت بأن النبي لم يجعل لها سكن ولا ولا نفقه وقال قال النبي صلى الله لكتاب ربنا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي قال لا عليه لك عليها نعم فلما صلى بحديث فاطمة أيضا أنها خرجت من عند أهلها فا تإستمسكوا بكلام بكلام ابن سعيد المسيب وكلام عائشة بأنها كانت صليدة لسان على أحمائها لذلك خرجت كانت صليدة لسان على أحمائها لذلك خرجت وهذا كلام في فيه نظر والصحيح الراجح أنها لا سكنة لها ولا نفقه الم المطلقة ثلاثا البينون الكبرى لا نفقت له ولا, ولا سكنه وأما الرجعية فالرجعية لا, لا يجوز خروجها من البيت لا يجوز أن تخرج من بيتها الرجعية لا يجوز أن تخرج من بيتها قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا في حشر مبين إله السكن على الزوج ما دامت معتدأ والنفق أيضا ولا يجوز للزوج أن يخرجها من بيتها إلا أن يأتينا بفحشة مبينة فقط الحالة الوحيدة تخرج فيها إلا يأتينا بفحشة مبينة إلا يخرجنا بيتهيننا إلا أن تأتكب المرأة فحشة مبينة فتخرج من المنزل تسم تشمل الزنا كما قال ابن مسعود وهذا قول أيضا ابن عباس سعيد المسيب والشعبي والحسن ومجاهد كثير من التابعين قالوا بذلك وأيضا الفحشة المبينة النشوز إذا نشزت لا تسمع لزوجها ولا تطيع نعم أو إذا استطارت بلساني على أحمائها فإنها تخرج وهذا قال ابن عباس وكعب بن كعب أيضا وعكرمة قال تعالى تلك حدود الله يعني تلك شرائع الله التي شرعها الله جلال فعلها له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالله الذي يشرع الشرائع واجب علينا السمع والطاعه ولذلك انكر الله جل وعلا لمن شرع دينا غير دي الدين الذي شرعه قال ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال الله تعالى <تصفيق> وتلك حدود الله شرع الله التي شرعها للناس فعليهم أن يكونوا على ذلك عليكم السلام عليكم. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه قال ومن يتعدى حدود الله أن يخرج عنها ويتداوزها ولا يعمل بها فقد ظلم نفسه لأنه يتعرض إلى عقاب الله جل وعلا ما من أحد يتعدي حدوده مع الله جل فعلا إلا إلا والله له بالمرصاد ما من أحد يتعدي حدوده الله جل فعلا إلا والله له بالمرصاد سبحانه وجل جل في علاه وما يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه يعني تعدي وطلا وذاء واساءة والله جل في علاه قادر عليه وهذا تهديد شديد وعائد أكيد وما يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ما معنى يحدث بعد ذلك امرا ما الامر الذي سيحدثه الإعدال يطيل عليها العدة الأمر الذي سيحدثه هنا ما لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره هو الرجع بأن يجعل في قلبه الرغبة لها ونجعل في قلبها الرغبة له فيتوفقاني ويتراجعني <تصفيق> فتكون الفرصه ولذلك هو اذا كانت معه في نفس البيت في العده هو لا يقربها هو لا يقربها وهي أيضا لا تتبرج امامه لكنها لها ان تظهر يعني بعض جمالها فاذا راها رغبة فيها أو هي اذا راته تذكرت ايام يعني الحسن التي كانت بينهما فتكون هذه على على على على اليسر وعلى التيسير في الرجعه بينهما بأن, بأن الله تعالى يكتب لهم راجعة في هذه الباب انظر هنا إلى أن الله تعالى إذا أراد شيئا هي له أسبابه ولأن الإنسان بالتلاق قد يكون في ساعة الغضب والشدة واللأواء بينهم فإنه بعد ذلك ما يرى في نفسه إلا, إلا, إلا, إلا الرغبة وإلا القرب منها وإلا طلب طلب المعاودة لها فهنا يعني المسألة تكون له تيسيرا من الله دل في علاه يفتح له الباب أنه عندما يراها ويرى جمالها يتذكر أيام المرح والفرح والسعادة والسرور بينها وبينها فيندم ندما عظيما أنها يعني أنه فرقها ويبقى أن الله علي يزع في قلبي أنه مازالت طريق أمامك سالكا وما زالت المرأة في يدك فلا يضيعها يقول هي الآن في يدي وأنا أردها دون حتى مراجعة أولئك الأمور مراجعة الولي مراجع حتى مراجعتها هي فلا فلا يراجعها فتبقى القلوب فيها ال الألفة والأنس والملطفة وتبقى أيضا يبقى الحنو في الصدور ثم ذلك الميل فيراجعش شفندق الله عليه ذهراشين وهذه أيضا تجعل العلماء يقولون بهذا الباب على أن الأصل, الأصل إبقاء العقود ما أمكن الأصل إبقاء البيت على ما هو عليه ما أمكن في ذلك فضرب الله مثلا رائعا في هذا الباب على الأغضب الأسباب من أجل الوصول إلى المصالحة وقد قال الله تعالى عموما في كتابه والصرح خير ففي قولي تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فاطمة بنت قيس ليست حافظة فقط بل كانت فقيها لأنهم لما قالوا لها على مسائل الاستطالة قالت يعني على السكن يعني وعرضواها بأن الله قرّسكنهن أسكنهن من حيث فقالت وأي وأي أمر سيحدثه الله بعد البيانونة وأي أمر سيحدثه الله بعد البيانونة يعني بعد بعد البيانونة الكبرى بعد البتة أي أمر سيحدثه الله جل في وأي أمر سيحدثه الله جل بعد البيانونة وكانت فقيها في هذا الباب لأنها قالت لو لو نظرت بالأخر الآيات لعلمتم ما قلت لأنها لما غادرت على الوسق من شعير قال لها أخوه ليس لك عندنا إلا ذلك وليس لا نفقه ولا سكنه ولما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لها نعم لا لا, لا نفقه لك عليها ولا سكنه عليكم السلام والرحمة والتفصير انتهى سكينا الله المستعان فقال قال الله جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره وما الأمر الذي يحدث الله جل وعلا إلا الا الرجوع اليه سبحانه وتعالى الا الرجوع اليه بالتوبه والاوبه ثم راجعت المره دون دون عرض دون الولاية نعم عبد الله عبد الله قد تدري انه النت وانا في شيء قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وفي الغالب انه يحدث الامر الثاني ده خلص اوكي لا خلاص قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر وهو كما قلنا الأمر ليحدثه الله جل فعلا هو الرجع كما قال الشعب وعطاء وقتاد ذلك من العلماء أما المبتوطة كما قلنا المطلقة تلقى بائنا لا سكنة لها ولا نفقه لأن روى أحمد في مسنده بأنه لما طلقها زوجها فاضرامد قيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقه. ولمسلم قال ولا سكنة وأمرها أن تعتد عند أم شريك. ثم قال هذه امراه يغشاها أصحابي. فقال فقال اعتد عند ابن أم مكتوم. وفي رواية أحمد أصرح من ذلك قال إنما النفقة والسكنة للمرأة التي على زوجها وما كانت له رجع عليها ما كانت له رجع عليه. فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقه ولا سكنه اخرجي فانزلي إلى بيت ابن أم مكتوم ولذلك قال إنما السكن النفق المرأة إذا كان زوجها عليها رجع فقول لا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أن هذا لي التي لزوجها عليها رجعة نقف عند هذه الآية في هذا الباب وهي أحكام كثيرة جدا صراحة سورة الطلاق سورة مصغرة من سورة من سورة النساء فيها الأحكام وهذه الأحكام الاحكام عظيمه جدا في هذا في هذه الصوره الفوائد المستنبطه خطاب الخطاب للنبي خطاب للامه جميعا اذا لا خصوصيه اذا لا خصوصيه مكانة النبي عند ربه جلي فعله عند النداء ما ناداه الا بلقبه وقد نادى رمع الانبياء باسمائهم ولكن اراد ان يعلمنا كيف الاحترام والتوقير والتبجيل لتعزروه توقروه وتبحوه بثه كيف التبجيل والتوقير للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو ينادي يا ايها النبي يا ايها الرسول أما قول محمد رسول الله هذا خبر والخبر يتسامح فيه ما لا اتسامح في الإنشاء فهذه مطلع الآية دل دلاله واضحه جدا على على مكانة النبي عند الله جلال في علاه. وفي قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمر احداث الأمر في هذا انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أمرا مهما جللا بأن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه بأن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه